ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسنه تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم ما اولئك شر ما كانوا واضل سبيلا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 وقوم نوح لم ما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس ايه واعددنا للظالمين عذابا اليما وعاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا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 أَرَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا